إن الله ومنالكتهم صدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أفضل أفضل الله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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي العبكة الله یا نصده یا اخلاق حيّا خير لا اله الا الله